ولا تأكلوا مما لم يذكره الله عليه وانه لفِصق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم مجادلوكم وان اطعتوهم انكم لمشركون او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات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 وكذلك جعلنا في كل قرية أكبر مجرمها ليمكرون فيها وما يمكرون إلا بآفوسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آيَةٌ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل الله